على قبل يوم بتاريخ شهر 10 في شهر للكرار نتعطى التهاني وابو الاطهار نرسل الاماني حياتي حسين وشوال وحناني يا ابو الزه جعده في لك يعني هل افراح ينبسنا نفرح ولارواح في دلوسمنا ولارواح هل افراح ينبسنا نفرح ولارواح في دلوسمنا ولارواح يبارك لنا بينا بابو binana baglim mawlina كنا بالمختار ببنا ونشكر خالق المعبود ربنا جبنا بحب ابو الزنجات جبنا نقدم لك باقات حبنا حبيبي وانا بحبيبي حبيبي طبيبي وضوال بطبيبي حبيبي بابو قلبي حبيبي حبيبي طال دربك حبيبي مشينا واتدانا بابو اليمه ولينا مشينا واتدانا بابو اليمه ولينا شنا مرتفق باسم على درب الحبيب الحبرمانه ابو السجاد حادينا فدانا وصلنا